وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَيْنَا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا شَيْءَ أَوْ عَلَى يَتَجَوَّدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلا وَنِذَا عُمُّ بُكْمٌ عُمِّي يُفَهَبُ دَاءٌ تِلُونُد قُل لَّا أَجِدُ فِيهِ مَا أَسْأَلُكُمْ فمن اذكر وغير فاغ ولا عاد فلا إثم عليك إن الله وفور رحيم انَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ بطونهم إلا النار i <laughs> الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي